فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم فلة من الأولين وقليل من الآخرين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 129. إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مرضود ولا أطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أثرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة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 وَكَانُوا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا مجمعين إلى ميقاطي أو من معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاأكلون من شجر من زقه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 ولقد علمت نشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحروثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟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 فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنؤون لا يمسوا إلا المطهرون تنظرون عالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ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 فروح وريح أنو جنة عيم وأمّا إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين